طمنا يا دكتور العينة طلعت ايه؟ الحقيقة انا مستغرب استغرب بعدين طمنا الاول العينة فري يعني ما فيهاش اثر لاي مخدر يا حبيبي يا يسري يعني كل ده كنا ظلمينه ظلمينه ايه بس يا ماما هو نتيها عن جوزي انا متأكدة انه بياخد حاجة وبعدين بقى هنزلج عتاني يا سعيدة وهبقى عدوتك من الاول وجديد ده زميله وصديقه عمره بيقول ما فيش مخدرات يعلم مخدراته ولا اي حاجة يعني محمد صلاح زينه الشباب عايزه ايه تاني يعني هتبلي عليه تتبلي ما تتبليش ليه طول عمرك بقى بتغيري منه انا غير منه اهدوا يا جماعه ما ينفعش كده خالص مش هي بتقول ايه عن ابني ما هو جوزي انا كمان ارجوكم كده مش هينفع اهدوا بقى يا وانم ومش معنى ان العياده دي فري انه خلاص بقى تمام قول لها انا هتكلم معاك انت ولسانها بقى ما يخطبش لسانك كده برضو قول انت بتفسر ده بايه مش هو بيقول ان البن ده مرفت هي اللي جايبها هي ازفتة اه مش جايزتكم بتديله بن مفوش حاجة عشان تفضل مسيطرة عليه شريبت اربع فانا في البيت ودمغي مصدعة برضو واضح بقى ان المزاج كله في اديا انا مش في ادين الهنم مراتك طب يلا بقى هو بلاش السيرة اللي اتعكني ديه يلا ازبطي لدمغي حالا ماشي يا عمري ااه فاكر اللي قلنا عليه بخصوص ايه ما انت طول الوقت عماله تقولي على حاجات كتير الورقه العرف اللي تزود اللي بينا وتقويه اه اه اه العرفي ماشي امتى خليني بس اظبط حياتي والحقيني بالقهوه بقى انت يا حياتي <تصفيق> وبقيت شاعر كمان بربابه وحياتك كده برده يا ماما تبهدليني قصاد الراجل وترجع ريما عادتها القديمه ويعني انتي سكتي ما انتي اتطرقتي كده زي ما الافطار عشان حسيت اني غريبه عنكم يعني لا طبعا مش غريبه ولا حاجه صح انتي مراته لكن ادانا حاجه ثانيه وماما كنتي بتحبي لو يمكن مشاعرك ابدا ناحيته تبقى زي مشاعرك ناحيه ديمون طيب انا اسفه حصل خير وحياتي عندك لتسامحيني ما لك خلاص بسامحك طب اضحكي بقى عشان اعرف انك سامحتي يو اضحك ازاي يعني وانا قبله في البلوه خلاص خلاص إن شاء الله هتتحل والبلوة دي مش هتبقى موجودة وهيبقى زي الفل بص يا ست ندرة بصينا يا مولانا انت كالجوهرة المصونة والدرة المكنونة ربنا يخليك يا مولانا طبعا عارفة أن راس مالك اللي حتدخلي به الشركة دي فلوسي أنا معرفش مخيمر بيقول فلوسه فلوس مين؟ ده شحات اهدى يا مولانا عشان صحتك لا لا لا لا لا لا إلا صحتي الحمد لله والشكر لله بومب ولا شاب في التلاتين خلاص يا مولانا مقصدش كمل بس مخمر مش سهل ولازم تحرصي منه وأنا لازم أحميك من أي حد وليه كل ده لو قلتلك قلبي نفتح لك أول ما شفتك مش حتصدق لا مصدق لاني برضو قلبي نفتح لك لما عيني جات في عينيك ادي زفت مصاريف عيالك في المدرسه حاجه ثانيه اه في حاجه ثانيه اهم ايه اللي طلباتك ما بتخلصش حنيتك بتاعه زمان اخرب بيت المسلسلات اللي خربت دماغ النسوان يا اخي بطل طريقتك دي والفاظك كمان خلاص المره الجايه لما اكلمك هقول يا هانم وافتح لك باب العربيه كمان اوماله على الاقل تبقى شبه عمر الشريف وربنا المعبود مخك لاسع سلام سلام عشان مخي يفضل سليم ايوة يا تهاني ايوة انا استاذة سعيدة شايفة جوزك نازل هون العمارة انت لوحدك ايوة يا استاذة انا لوحدة ممكن اشرب معاكي في انجان قهوة اسمعيني وهدي كده ونفكر مع وعدة بهدوء اتفضلي يا استاذة انا كنت قلتلك لو ما تعدلش تتطلقي حصل وانا عند رأيي بس في حالة واحدة اللي هي ايه بقى نجيب اخرنا معاه جوزك زي اي مدمن مريض محتاج الناس اللي بتحبه تقف جنبه بعد تضربه والإهانة كمان هنعتبرها حاجة خارجة عن قرطه لحد إمتى نعمل اللي علينا ونسي الباقي بقى على ربنا ونعمة بالله عايزك تجيب لي أي أقرص تلاقيها في جيوبه أي حاجات غريبة يعني وبعدين في حاجة كده في دماغي يعني لما تأكد منها هتعرفي ليه أنا بعمل كده لزوم كل داي حاج بس دي شوية عطارة هندي مش موجودة في أي مكان غير في محلاتي بس تروأ البال وتعالج كافة أمراض الدنيا هم الدكاترة دول بيفهموا حاجة ومال يعني بترسوا كل السلين دي وكمال هيطلعوا أغبية في الآخر ومبيفهموش أهو ناصب على خلق الله هي الأستاذة سعيدة هتتأخر قلم علبة طب ما تطلبيها تشوفي حتيجي إمتى طب ما تطلبها إمتى لا انا استحي يا راجل أهي وصلت هي. مساء الخير مساء الفل تعال يا سعيد المعلم استنيك يبقى له كتير أهلا يا حج خير خير إن شاء الله حضرتك عارف إن الزيارات هنا بموعيد ما أنا كلمتك كتير ما بترضيش يا خدي ما كنت بتستيعش تعال يا ماما عايزاكي <تصفيق> أنت إزاي تقبالي الحاجات دي منه؟ يا خدي الحاجات دفع شوية أعشاب كده بقدرش قصاد وجع الدماغ يا ماما أنت عارفة أني ما بقبلش أي مقابل قصاد استشارتي دي ما تبقيش حنبالية كده والله الراجل مؤدب أوه هو بلدي صحيح بس بيفهم في الأصول لا بيعرفها ولا نيلا ده الراجل عايز اتجاوز على مراته قال إيه عشان مقتدر وغني طب وما قال لي كيش يا شيختي موصفات العروسات جديدة إيه بالزبط يعني إيه رجعت في كلامك؟ أنا حرة مش عايز أعمل شركة بعد ما جبت التوكيل من مراتي وروحت البلد مخصوص وأقنعتها تقولي لي أنا حرة؟ غيرت رأي قلت يا بتي يا ندرة أنت إيه اللي يدخلك في وجع الدماغ والحسابات والضرائب طالما تقدر يتخذي من حبيبك نص مليون جنيه تحطيهم في البنك يدخلوا لك قرشين حلوين ده لما تشوفي حلمة ودنك؟ عادي هقف قدام المراية وأشوفها كمان بتستخفي دمك هتجيب النص مليون إمتا؟ بقولك مش هتشوفي مني مليم خلاص أطلع اللي عندي والنيابة تقول رأيها طيب قصمان بالله لو ورقة واحدة طلعت لكون دبحك وشارب من دمك يا نهار أبوك إي زود يا مخيمر إي حصلت دبح احميني يا مولانا ده أنا مليش غيرك ولا يهمك ولا حد يقدر يهوب نحيتك طول مانا ما على وش الدنيا ومخمر تعتبري هوى فراخ مش موجود شوفي تستدن تحت وان هطلع لهيادة أفتشها جايزة لأي حاجة ولو لقيت بواقي قهوة أي, أي حاجة سنجان كده الجبيعة رئيسة مباحث انت يعني ما لازم أعمل كده طب ما هطلع معيك لا ما لقوش أنا طول عمري بخش قدة مكتبه وفتشها من غير ما يعرف خايفة لخمضي حاجة ومشاء الله عليه زكي <تصفيق> زكي جداً أيوة طريقة طريقة يلا انا طالعة يعني أنسيت البن في العيادة؟ أهل حصل بقى يبقى نرجع نجيبه متخليها البكر لا يعني لا لو هروح عندك يبقى لازم البن رجله على رجل